اللهم جنب بلدنا كل الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احقن دماءنا واحفظ أعراضنا وصن أموالنا واحفظ علينا نعمة الأمن في أوطاننا اللهم من أراد بأهل مصر سوءا اللهم فرد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين آمين أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة ورسالة الليلة عنوانها عجيب غريب لكننا نحتاج إليه في هذه الآونة احتياجا عظيما عنوان الحلقة رسالة إلى بلطجي رسالة إلى بلطجي رسالة إلى بلطجي أحبتي في الله قام شعبنا بثورة عظيمة على الظلم والطغيان والقهر والفقر والجهل والجوع والمرض وهذه الثورة إن حاز إلى الشعب فيها جيشنا العظيم ولم يطلق جيشنا طلقة واحدة على ابناء شعبه وعلى أهل وطنه وهذا حمدناه قبل ونحمده الآن وسنحمده إلى ما شاء الله لجيشنا العظيم الذي يختلف تمام الاختلاف عن جيش القذافي وعن جيش بشار الأسد وفرح الناس فرحة شديدة لما حاز الجيش إلى ثورتهم ولما أعلن أنه سيقف مع مطالب الشعب وأنه سيحمي الثورة واختلط الناس بالجنود يصافحونهم ويقبلونهم ويحملونهم فوق الرؤوس على ما سيأتي في هذا التقرير الذي ترونه الآن اختلط الناس بالجيش يقبلون الجنود ويحملون الجنود فوق الأعناق بل رأينا مشاهد عجيبة رأينا بعض الشباب ينامون, ينامون بين جنازير الدبابات فرح الناس بجيشهم فرحة عظيمة وانطلقوا يلتقطون الصور ويوزعون الورود على الجنود وحملوا الجنود فوق الرؤوس هذا جيش مصر الذي يحبه كل الشعب والذي يعتز به كل مصري والذي يحمد له أفعاله جميع المصريين صور معبرة جدا تعبر عن كم الحب والتقدير الذي بين أهل مصر وبين جيش مصر جيشنا جيش يختلف تمام الاختلاف عن جيش سوريا جيشنا جيش يختلف تمام الاختلاف عن الجيش الذي انحاز للقذافي جيشنا متدين معظم جنودنا يصلون أعرف عشرات من جيشنا من أصحاب رتب عالية يحفظون القرآن وزوجاتهم محجبات انظروا إلى هذا المنظر الجميل الناس يصلون تحت الدبابة يجدون الأمن في حما جيش مصر يصلون مع الجنود هناك مشاهد لا أدري هل هي في التقرير أم لا رأيت مشهدا لجنود يقفون على ظهر الدبابة ويصلي بهم رجل ذو لحية جنودنا يأتمون خلف واحد من أهلهم من هو الجيش؟ الجيش يعني أخي يعني عمي يعني خالي يعني ابني يعني أنا ما منا من أحد إلا وقدم في الجيش أو تقدم بأوراقه عندما بلغ السن ليلتحق بالجيش هذه مؤسسة نعتز بها جميعا وليس بين الشعب أبدا وبين الجيش أبدا إلا التقدير والحب والاحترام قامت الثورة وانحاز جيشنا العظيم إلى الناس وأعلن القادة أنهم سيحمون الثورة وسيأتون بمطالب الثورة وقاموا بخطوات حقيقة تحمد لهم على واقع على واقع الأرض وعلى الأرض وإن كان المجلس العسكري وله كل التقدير كجيش لكنه الآن في موقع المسؤولية فليس فوق النقد نختلف معه في أمور ونتفق معه في أمور ولا بأس أن ننتقدهم إذا كان الانتقاد بطريقة موضوعية ولا يخرج عن حد الأدب ويراعي أحكام الشريعة ويراعي مصلحة البلد قامت الثورة وانحاز الجيش للثورة وظن الناس بعد الثورة أن السماء ستمطر عليهم ذهبا وفضة وأنهم سيغرفون من الأنهار والبحار السمن والعسل ظننا بعد الثورة أن السماء ستمطر علينا سمنا وعسلا وأن الأرض ستنبت لنا لحما وطيرا وأننا سنعيش في أمن وأمان وفي رخاء وفي رغد لكن الرئيس المخلوع قال كلمة قبل أن يغيب عنا قال إما أنا وإما الفوضى قالها مبارك عندما خلعه شعبه خلعه شعبه قال هذا الرئيس المخلوع وهو يودع إما أنا وَإِمَّا الفَوضَى وقام لامِيذُهُ النُّجَبَاءُ بِتَحْقِيقِ مَا تَمَنَّى بِإغْرَاقِ الْبَلَدِ فِي أزَمَاتٍ مِن وَرَاءِ أزَمَاتٍ وَفِي فَوضَى مِن وَرَاءِ فَوضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَامَ فُلُولُ الحِزْبِ الْوَطَنِيِّ بِمَا يَمْلِكُونَ من وبما يملكون من قنوات وبما يملكون من آلاف البلطجية يسخرونهم قام فلول الحزب الوطني وبعضهم ما زال في موضع اتخاذ القرار بتصديق ظن مبارك علينا إما أنا وإما الفوضى وإلا فأنا أريد عاقل واحد في مصر يرد على هذه الأسئلة التي أطرحها عليكم أجيبوني من هو المسؤول عن موقعة الجمل؟ من هو المسؤول عن موقعة الجمل؟ من هو الذي أحرق مدينة السويس؟ من هو الذي أحرق بعد السويس بأيام؟ طنطا من هو الذي أحرق مصانع توشيب العربي؟ في أوسناء والأليوبية، من هو الذي أحرق أحرق أكبر فروع عمر فندي في القاهرة؟ من الذي أحرق المجمع العلمي ودمر كتب للتراث لا تقدر بالملايين؟ من وراء أحداث مجلس الوزراء التي قتل فيها 13 عشر وأصيب فيها عشرات؟ من وراء أحداث القصر العيني؟ ما الذي يصخر البلطان